وَهَمْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلٌ مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ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 إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسى فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طواه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحاه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قض فيه في التابوت فقض فيه في اليم فألقيه فألقيه اليم بالساحل يأخذه عدول لي وعدول له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 فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورع وعمكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 قال لهم موسى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرًا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوًا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلم فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا بربها رونا وموسى قال آمنتم له قبل أن أذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم, ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 إنه من يأتي ربهم مجرم فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى وما يأتيه مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا.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 فَأَرْبَلَهُمْ طَرِيقَةٌ فِي الْبَحْرِ يَبْسَلَ لَا تَخَافُ دَرَكَهُ وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِي الرَّعْوَنِ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم, وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا وَلَا تَطَغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حُمِلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري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 كذلك نقص عليك من آباء ما قد سبق وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَبَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْزَّرَاعَ خَالِدِينَ فِي وَسَأَلْنَ قيامة حملة يوم يُفخ في الصوم ونحشر المجرمين يوم إذ ذرقات يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إِلَّا لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها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 وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشَّفَاعَةُ إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضنا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 وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّهَا ذَعْدُو الْكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَعَنَّ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 فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتاه ربه فتاب عليه وهداه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 شَتَّ ضَكَّا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قالك ذلك أتذكَّأاتنا فنسيتها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 أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى كَلِمَةٌ كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 دعنا به أزواج منهم زهرة الحياة زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وارزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها.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 ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى